وإذا أتكلم عن شرمه وإذا أتكلم عن بطفه ما فينا من قلب ينبغ الآن إلا بفضله ما تعلمت أنا وأنت لقنا في حياتنا إلا بفضله أم أتكلم عن قوة ده. أم أتكلم عن حلم سبحانه وتعالى ومن وامنا من أحد إلا يعلم ما بينه بين الله عز وجل في الأسرار وخلف الجدران وفي ظلم الغيم الأسحار اَثَارَ فِى الْقُرْآنَ أَثَارَ فِى الْقُرْآنَ أَمَّا لَا قُلُوبٌ نَّخْسَامًا كِتَابٌ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ حتى نقرأ وكان الله وكان الله وكان الله لا حتى نحفظ لا حتى نسمع لا إذن يا رب منه أنزلت هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك إذا قرأت فقط لم تعلم من هو الله مع أنك لم تذكر آياتين وربعات إلا تقول فيها الله الله الله وكان الله سميعا بصيرا وكان الله على ذلك قديرا وكان الله بما تعملون بصيرا الله, الله الله الله بس القراءة هذه لم تهدق إذا قرأت فقط أو سمعت أو تلوت أو حسبت فقط إذن ماذا يريد الله عز وجل للإنزال هذا الكتاب أعظم حكمه الإنزال الكتاب خلنا شوف يا دماء فهم فهمنا الحكمة دي أنزل الكتاب قلنا إلى الآن ما ندري ليش أنزل هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك كل ليتدبروا آياتي ليتدبروا آياتي ولتذكر إذا تدبرت تجد أنك يوم تغلق الكتاب يبقى معك أمر ما هو مجرد أن تغلق الكتاب خلاص عادي تروح آياتك لا والله ليتدبروا آياتي ولتذكر من الذي يتذكر يا رب القراءة كنا قرأنا القراءة للجميع لكن يوم تجي عند تذكر وتدبر وتغير يخص الله أقواما منهم يا رب العالمين لنتدبروا آيات ولنتدكر وللألباب اللهم اتعالنا منهم يا رب العالمين الله عز وجل يا جماعة من تن علينا بينه أعظم من هذا القرآن وهذا الدين. أولم يكفيهم الله؟ يقول ما يكفيهم؟ أما الجريت الأعوام تحس إنك المخاطب. أنت من ضمن هؤلاء الذين قال أولم يكفيهم؟ حبة شفاء نقهر القرآن مثل القرآن كل الناس آمنين. أولم يكفيهم؟ فك في كل الناس إلا أنت. كتاب الأنذل الله قال الله عز وجل وإنه لذكرك لك ولقوم تفكر لقوم هذا لكل الناس إلا أنت هذا اللي نفكر لي يا جماعي أولم يكثم أنّا إيش توقع بيمتم عليك بأنه أطعمك؟ لا أطعم الأنعام إنه ثقانة؟ لا أطعم الأنعام إنه شق أبطاء شق أبطاء الأنعام أجل إيش النعمة لي يمتمتين الله عز وجل وعلوه أو لم يأتِم أن عليك الكتاب. ليه هذا العلم أصلاً؟ أن عليك الكتاب وأتلى لي من تكون كثيرون من كلام حبة الفضل أناس خلقهم الله ستين سنة عاشوا على أرضه ماتوا ما شرفهم الله صنعهم آية واحدة فما يكفيك إنه إن هي صنع كلامه أو لم يفهم أن الكتاب يطلع لي ذلك لكل جرب أن تستمع وتتشرف أن تستمع كلام الله. إن في ذلك لرحمة. هل تخف إذا قرأت القرآن إلا وقف القرآن عند الأذن من تعرف القضية؟ من تعرفها؟ إلا إذا يعقم بك الكلام الجميل. إن في ذلك لرحمة. ذكرا لقوم يؤمنون حبيبي وأختي الغالية إذا سمعناها قبل قليل الدروس اللي سمعناها قبل قليل تطلع من المتد معك أي رسالة تطلع من المتد كم درف فهمت من اللي سمع الآن والله لا يدري الإنسان من ماذا يعدك وانترق منك أمواتي القرآن ما تدري تدريش عن أجل تكلم عن قول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أميما معنا الآية هذه ماذا يفعلون ربي هؤلاء لأن أبي ستاني والعصر لي ألذى تكلم عن نفسي قال لك أنت مالك دخلت المنافقين وكان من وعود أخلفناها وكم من كلام تذبنا فيه وكم من وعد وكم من أمر خلنا فيه وكم قمنا وروا النصرات ما بعد قام إذا قام قلنا قلنا قسالة والبيس قال لي والله ما لك دخل في منافقين هل هناك ناس ثانين الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الْكَافِرِينَ أولا أمودون المؤمنين أَيَبْتَهُونَ الله أكبر أَيَبْتَهُونَ يَا دَغْمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةِ للعزة للعزة وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم بس طمعتم احنا والله طمعنا ورأينا يبحثنا أن إذا سمعتم آيات بذكر بها ويستهزأ بها إيش يعني آيات الله عزوجل من آيات الله لما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنت كم الراس وتكذب كان رسول أن نخسر في عبنا فقد خسرنا إذا كان ذاك المسكين هو قلّر على ألف سفنتي وستين سجلا ورباتي نحن لا الشرف أن نكون قلّدنا أعظم من خلق الله محمد رسول الله اللهم صلوه وسلم عليه الصلاة وتسليما كثيرا لك الشرف أعطون أخذ أحسن المحمد عليه الصلاة والسلام مقلدة هذه من آيات الله أن الله عزل يقول ما آتاكم الرسول بخضور لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة ولكن هذا ما يعجل عبد الله بن عبي بن سلول وسلالته إلى هذا الزمان الإذا سمعت آيات, آيات الله يكبر بها ويستند بها منك تريد منا يا رب إذا سمعنا آيات الله تدل بها فلا تقولنا كلمة لا حرفين أنت إذا سمعتها أو أنا لا ننظر لها بل ننظر دائما من قالها. هذا سواقع البشر إذا قال لك واحد عظيم لا والله ما تفعل وإذا قال لك واحد فاته لا تفعل فهم هناك أعظم من الله عز نحن ما حرقنا الله لأجل هذا إذا قال الله لا الله قال لا لآدم عليه السلام لا ولا تقربا حرفين. لا تقرب ثم قال وعاف... وعطه آدم ربه فغوى عشان قالت لا احنا مساكين ما نريد من رب العالمين قبل ان نكمل الآية لن اتكلم اليوم عن بشر ولكن ساتكلم عن كتاب الله يصف لنا مخلوقات اعظم من البشر وكيف يتعاملون معه سبحانه اذا امر ثم اشترك إلى السماء وهي ضخان مهمل بعد حدث ما رأيت لكن عملك إذا سمعت يتحرك خلطك وتعلم منه الله. ثم اتوا إلى السماء وهي ضخان فقال لها وللأرض الأرض كل شيء من يومك مليارات مثل ذات لأنها قوية والسماوات شداد سبع شداد يقول الله أني قلت لها قبل أن أخلقك ماذا قال لها فقال لها ولي أرض إتياء إتياء طوعا وكرها مؤلمك السماوات السبع والاراضين السبع كيف ربت على هذا الكلام وكيف ربت على هذا القول ايتوا طوعا او كراء قالتا نقرأها ولا ندري قالتا ايش سوف نأتي لا طيب اقرب منها سنأتي لا كانتا أتينا طائم من أيهم أدواء وأنت ولا الله ولا فما أأنتم يأمرنا معنات طائمين بعده إن نفكر دعونا أأنتم أشد خلقاً السماء طيب ماذا أن تفكر تطيع الله ولا مطيع والسماء ما تفكر وهي أقوى منك. ثم لا يتعل السبحانه أن تجيب لخلق السماء والارض أكبر من خلق الناس ولكن لا أكثرهم لا يعلمون لأجل هذا إذا عدم الله عز في قلبك سوف تترقى الأمر أو النهي ليس على أنه أمر أو نهي أي واحد قال لا سوف تترقى الأمر وأن تعلم من هو الآمر سبحانه فلا تقعد معهم اللي يقول فلا تقعدوا معهم هو الذي جعلك مثل ما عرضت أن تقوم تحمل قدمات أما أنه لو شاء لجعلك تحاول أن تنقلب سنة ما تقدر تنقلب أما أنه لو شاء لجعلك تتمنى أن تحك رأسك والله ما تقدر لجعلك تتمنى ترفع لقمه إلى فلا تستطيع. أما أنه لو شاء نفجعك في أي لحظة وأنت نائم على أي أحد من أولادك ومع كل هذا تنام وتسعو تنتج أن أولادك قد سفروا في الليل أنت تدخل وتخرج وقلوب تنظر وزما تجري وكلا تغفل من الذي حفظهم لك قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْنِ وَالنَّهَارِ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَالرَّحْمَانِ بل هم ربي ما رضون لو أوقف مثل أحد أولادي وأولادك من سيعيدها أعله ما الله قل من يتلأكم بالليل واللمان والرحمن بل هم ربي ماردون فيعطيه والله نضخم الأنفاس بأولاده ويحفظهم ما أحلم انظر الله قال بعدها لهم أعلى أم لهم أعلى تمنعهم يجون لا يستطيعون نسر أنفسهم ولا هم مما يفهدون أجل يا ربي لماذا نعطيك أن تحفظنا أولادنا ونعرض عنك اكمل الآية اللي بعدها بل بل مبتعنا هؤلاء قلنا بسليته ولترت بخليه سرطانيه وخليت انتقت في الفكره يا اخوي ما انت لقيت في نص اولاد أو ولده بل يتعالى يا هذا حتى طال من زمان بكت ولا سكن من زمان ما طاف عليهم مؤكد هو حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض قصوى من أطرافنا أفهم الغالب كل ما يمركم بالرحيم فلا تقعدوا معهم فلا تكون هناك هناك ما يعدل له ابليه فججعب تعاون نسمع القرآن اللي ججلس مع اللي وستهز أمرين الله عز وجل يا ربي ماله خلط من الآية إنكم إذن نسمهم والله ما قدر الله ان تقرأ أمامنا في هذه الصلات إلا ليعلم وترفع الرسائل لمن كان قبل قيل قاعد جنب اللونات تزين بها الله عز وجل يتنزون بدينك وأنت بحق من علم الله هناك إنكم إذا النفلن الله مجامع المنافقين والكافرين في جن مدنيا لأنهم يتبعون أذنابهم ما قدر الله حق قدره سبحانه تكلم السابن النكرة قبل ستكان ثم تكلم دلموت هؤلاء كلهم يعلمون لأن الله سيحاسدهم وليس هناك ضم من الكفر وهذه عقيدتهم لكن يوم يأتي مسلم مسلم يتسمى بالإسلام ثم يتهدئ بالإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هنا النسوء أن يتكلم لأن الله عز وجل تعال وشد النبي عليه الصلاة والسلام وصامحك كما فعل لكن أنت به تلقاه وأنت تضحك على أناس تهدئون بيك ذهبوا إلى تبوك ما عرفوا أكثر الناس لله ما عرفوا قدر الله عز وجل اللهم عرضنا قدرك اللهم اجعلنا نعطنك بقلوبنا يا ذا الجلال والاكرام ذهبوا إلى تبوك مع النبي عليه الصلاة والصلاة مواحدهم لنظرت إلى قلبه ما ضحى بأولاده وتركهم ولا ضحى بزوجته وأمه وأبيه وتركهم جميعا ثم خرج يريد وديها الله كم من العرق صبب من جبينه؟ أن رماء التغلي والجبال تحترق وتلتهب ولا لا في الحر عمره استمعت ناقة موت من الحر في تبوك ما ناقة أبو ذر من الحر ومع ذلك يواصلون السير ستنئة كيلو لا يريدون إلا وجه الله ثم فجأة ينسى أقوام جاء ابنه يضحك على أقوام منهم كانوا يصلون عند الله كثير ضحك عليه الشيطان فعدهم يقولون ما تكلموا عن على عليه الصلاة والسلام لا يحبونه بزعمهم ولا تكلموا على الله يحبونه بزعمهم لكن فقط من عين الله عز وجل بكلمات خرج من تلك الشبات قال أحدهم ما رأينا مثل القراءن هؤلاء ما تكلم مثل المطاع اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل القراءن هؤلاء أرغب بطول ولا أكتب أثما ولا أجمل عند اللقاء انطلق رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فلان وفلان وفلان نحن في الجهاد ويتكلمون على القراء الذين يبتلون أوامرك يقول ابن عمر رأيت واحدهم احد الذين تكلموا يقول رأيت واحدهم متعلق من اسعناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجناه فخطان في الارض يقول يا رسول الله والله انما كنا نقطع الطريق والله انما كنا نخلق ويلعب لأني والله ما كان رصنا ولا والله يتوقعنا من الامرادة زي كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر حتى ما هان النبي عليه السلام يوقف الماء يضر ذاك ولا يوقفها وهو أرأس خلق بالخلق لأن هذا معدث شيء يوم يستهزئ بدين النبي عليه الصلاة والصلاة وبدين الله عزيز شيء عند الله عزيز عليه الصلاة والسلام يقول له كل أبي الله وآياتها أبي الله وآياتها الله يقول كل كذا كل رب عليهم طيب يا رب أرقهم طبض يا رب القطع ترك لا يطاهم شيء أبين الله عز وجل ولا وَلَئِنْ شَعَلْتَهِمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّ مَعْكُمْ لَا نَخُوبُ وَنَلَّا قُلْ أَبِي اللَّهِ وَآيَاتٍ وَرَسُولِكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَجِئُونَ الله ما قال قل أبي القراء من تكمن معي القراء الله لماذا يقول بالله وآياته ورسوله الأمر أقل من هذا هذا نظرته نظرتك الله عز وجل يقول ماذا مستوجع بالقراء القراء هذوني جفت وثيابهم عشان مين عشان ستيفن سيجال لبسلس له العشان مين عشان أنا أمرتهم هؤلاء طلعوا عشان مين هؤلاء أمرهم من اللي أمرهم؟ الله يقول لما فعل أوامري أي أحد يتكلم عليهم يكتب الله عليه وعلى آياته ورسوله قل أبن الله ورسولكم كنتم تستهدئين لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم لماذا الله قلت بعد إيمانكم عشان ما يتفكر مني كم كانوا منافقين يقول الله أنهم كانوا أغلى منك تبدلين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق لا تصدوا هذا هؤلاء أصحاب للعسل وكانوا مؤمنون وغالق عند الله عز وجل كانت كتبت هؤلاء اسم طمعتهم تركتهم وحرمانهم وانفذتهم لأولادهم كل عشان الله كتبت ثم نصفت لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم فاللي متعلم به الحق أهل لو أنفق أنه يتبهب مثل جبل أحد مانت ومثله ولا مدة ولا نصيفة لو تبرع برياله فانظر كيف فقطوا وإن الرجل يتكلم بالكلمة من فقط الله عليه قالوا يا أخي هؤلاء أنت ليش فهموا غلط هؤلاء ينتقدون يا أخي هذا من باب النقد حبيبي أنتقد دوريات أنتقد المرور، أنتقد الدفاع الندني أنتقد أي تاهرة حكمية هذه وضعها بشر لكن أنتبه تنتقد أمر الله عز وجل أمر فيه في كتابه فأقول لك أمر ومشهد وعلق عليه وانتقد العنشات جاء أوجل أمام الناس في السوق وراء أوجل عليه من ذهد بدون أي مباعم بدون أي مقدمات جاء ونزع الخاتم وألقاف في الأرض قدام الناس قال يعمد واحدكم على جمرة من النار فيضعها في يمينه إش غاية في الأسلوب إش غاية في الأسلوب ممكن تنتقد هذا الصحيح في هذا يقول لك عد بالأسلوب تقول لني تعال كده أحب من خلق الله على وجه الأرض الله عز وجهه. محمد عليه الصلاة والسلام يعلم من هو الله يرأخ بأمة أحيانا يجيبوننا يا جماعة في المكشف قفل صغير نبغى ونمتع فضرة عشان نعاجه والولد يصيح ويحسب من أبوه يتكبها لا شاب الأبرة تدخل دعني يضرب أبوه الصغير وأبوه ما يبغى إلا رحمة التين فكيف بالله والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسار ولا يريد بكم اليسار تعال وانظر وعدتكم لا أتكلم عن بشر تعال وانظر إلى واخلوق خلقه الله ثم ذكر لك قصته في هذا الكتاب والله إن كنت في الطائرة لأمريكا ولفرنسا ولألمانيا وأشوف العالم معي مصحقي وأشوف العالم يفتحون في رعيات 500 صفحات وقرأ منتجني يتأثر معك قلت سبحان الله هذا كلام بشر. تجاه ما يبغى ناظر أحد أشعر معها قطة اللي أعوها بشر قلت سبحان الله أنا مسلمس أقول هذا كلام الله يليكم مسلمين يتواجم كنت أقرأ قول الله عليه السوجة وتفقد الطير سد الدرس أعلم أنك حافظها أنا حافظ يتفقد الطير فقال ما لي لا ارى اليدب وراحت بالله ان الله حسب فقال ما لي كان من لا أعذبنا ولا عذابا شديدا او لا أذبحنه والله ينظر لهذا الغد أو لا يعفيني بسلطان المدينة اسمع حرك قلبك تقول من الذي حصل يقول لك الله كما تغير ضعيف فقام جلوه بقلبه يقلي حتى ما قال آفت يا سليمان تأخذت فقال قلبه يخفق لا يعلم ما في قلبه إلا الله عز وجل فقال ما فقال أحط بما لم تحط بها الله, الله ينظر الهدود يسمع كلامه وينقل لي ولك الخبر ليس لأجل المحفظ ونسمع له والله فقال أخذت بما لن تشف بني وجئتك من سبع بربع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء استقرب كيف امرأة تملك رجال ليس هذا موضوع ولها هرش عظيم وجدتها تخيل <تصفيق> الهدهد كيف يتكلم الهدهد كاما وجدتها وطومها يسجدون بالشمس في دون الله لا عرف لنهو الله وزين لهم الشيطان أعمانهم ففضهم عن السبيل فهم لا يهتدون قل بأسألتك أن تقرأ العلاق أنت الهدهد ما لا دخل. وما لك علاقة وما دخلك وما شأنك لا والله أنزلنا بكتاب ولا أرتل لك رسوله قال لا تأمرنا بالمعروف وفردنا ونعلمون تب ولا الله عز وجل قال لكوثكم منكم أمة ولا نبحتنا من الذي يحرق قلبك يتجون للسمس أو القمر شوف الله إذا أعزم في القلب ما يحتاج أن يوعدني بجنة ولا بنار ولا حسنة لماذا يحترق قلب الهدهد فنجيبك الله لكن اقرأ وأمتك قلبك وذين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يسجدون يسجدون الله ألا يسجدون الله كسروا من الذي أعطاك الله عز وجل عز وجل من الذي أعطاك من الذي وعدك بأي قطر في الجنان وعدك إن دعوت لسبيله قل لي بأي حسنات وعدك إن اهتدى أحد على يدك والله سينجيبك الآن من الذي حرّت قلبه ولماذا يرى أن الله عظيم جل جلاله في أم ما فهمنا هذا الكلام ألا يسجد لله الذي الذي ماذا ماذا كنا لك الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. يقل نزل المطر وأخذ الحب ثم أنضج الحب حتى ترقل ثم أنا شبعت بفضله كيت ما أذاك عن ذينا حبك أي طمر وليج باكي لأكلها لا كل يال بفضل من هذا أولادنا يأكلهم بفضل منه. ألا يفتدون الله الذي يخرج الخب حركت قلبه حب تنقنح فإيش اللي بحبت قلب من الدين بالسماوات والأرض ويعلم ما تبقون وما تنقن تكتمون هذا يقول لما عليك إيئات أجل أحلى شباب مش قلوا بعدها جالوا بعدها كلام. الله يقول سلوان يعني إذا ما فهمت أن الله لا مننا علينا بقولكم آخر كلمة الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كم أسلم على يد الهدهد دولة كاملة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كم أسلم على يدك يجونها سنتين عقود يروفون بلدهم من اللي بتحمل أسلمها لك لو أعطى الله الهدهد أن لكل واحد منهم تكتب فكت. ما له لك حايف لكن دخل عليها سولة احنا يلينا صحائف كم فيها من واحد اهتدى على يدك وانتحته يوم امرته بنعروف كم مكتوب من اسم معك وكم مكتوب من اسماء معنى اضللناهم ان بلوتوث ارسلناه وتوزع طرق ألف مسخة وألف مرة ارسل وكلها مكتوبة علينا رجل واحدة اعطيتها واحد واتعرف عليها وزنى فيها وانا تحملت واحدة جيشتها روحي انه في حواجبك كم كم في صحائفنا من هذا ومن هذا حبيب الفضل احدة الفضل قاعد تفكر مع هالآية الى اليوم وانا في اشهر مع هالآية قد فضل الله لو وعدها الله جنة ايش يسوي الحين عشان حبتين قمح جاية الدولة مثلنا لو اعطاها الله جنة ايش يسوي فالله ما يطلق بقعة في الارض طيب ما تلاحظ حبيبي الغالي ان النار ده ترتدى لما اغتار الله يبغى يعطيني وياك درد لكن لو كان الله عز وجل يقول من كان له قلب أو ألقى السمر وهو سفيد جاعد يقولش سبحان الله يا شيء الهدود سبع ليش تبع تبع ليش تبع لأنها أجمل بقعة في الدنيا مين اللي قالها في أي... مين اللي قال لنا أجمل بقعة في الدنيا لقد كان من سبع فبقى... الله يسفلك يقول شوف اللي مر ليه لهدهدو الشيء لقد كان لسبع في مسكنهم آية معجدة شكها لما يارد جنتان في فجلان وبلد جنّتان يمين وشمال الأنهار وتمار وطبيعة أي هذا الهدهد يا ربي هو يحب الأماكن هذه هو يحب الأشجار ليش يوم ساف الطبيعة دي ما جاء وقالت لي عندهم وعندهم وعندهم مثل ما نرى من زملان من يسافر من ليك وجه وعندهم عندهم عندهم عندهم, عندهم أدريهم ماذا دخل أدريهم لأن الله أصلاً لن توي عند هذا القدر انه يهتم بما يغضبه او ما سبحانه هذا الهدهد رأى مشاهد تأخذ تطلب الالباب لكن لما رأى الله يعطى نفي كل شيء فايش اللي يغضب في الشوارع الى وقت اللي يغضب اخي الى دخلت مجلس او زواج الناس وراء لا يغضب شيء يعني يعطون الله الناس ما عنده مشكلة اهم شيء لا حيتكلم عليه ولا على اهله ولا هنا تطلع وتخرج مثلنات فدرسل لكن بالله ما عنده اي مشكلة من الذي اعطاه الله لهذا الهدد خلنا فهم القرآن احبتي اول امر ان الله جل جلاله رضي عن هذا الهدد الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الهدهد في كتابه. وابن القيم عليه رحمة الله يقول وإذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يشبه هدهد يحبه الله وإحنا يثنينا عشان يحبنا الأمر الثالث أن الله تكلم بكلامه سبحانه وتعالى يكفي والله يكفي الأمر الرابع أن الله ضرب مثل بكل واحد عنده صحيفة وأولهم محمد عليها الصلاة والسلام ضربه مثلا قال هذا راح حسن حدثين قمح وبدون جنة بالنار ويخليه في الطرار أنتم يلي بطلون جنة أو ما رأي شويتم الأمر الأخير اللي تحنى أخنا ولباقي يعلمه الله عز وجل أن أحد الصحابة يقول نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام نهاكم عن ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقفل الهدهد سبحان الله إلا دافعنا الدين واحد يحفظ الله الفصيلة كلها ليش عشان يعلمك أنك لو اهتممت بالدين أحفظك أحفظ أولادك وكان أبوهما ما حمى الله الحمام كم من طير مر لكن ما أنكر منكر ولا بلغ ولا توى أي أمر فلا ما, ما حفظهم الله عز وجل انظر الدفاع عن التوحيد كيف يحفظك الله سبحانه وتعالى ختام الأحبة فضلا دعونا دعونا إذا قرأنا القرآن مستحيد فأختم بمقطع دائما نقرأ بل كل أسبوع يؤلمت من هو الله عبد وجل في علمنا سبحانه وتعالى ايش يعني اسمه العليم ما معنى اسم العليم ابتما تسأل اسم العليم بل يعني يعلم كل شيء بس لكن اسأل في اي تفصيل دقيق عن الاسهم في جاي جاب احبتي ما هو بعيد لكن دعونا نعلم عن الله سبحانه وتعالى ربك فعلم انه لا اله ان الله صرت لبك لو علمت ستستغفر لن تفعل مثل ما يفعلون ملاعكة ما عند ولا زنب الليل والنهار لا يفترون ما قدرنا الله حق قدر آياتنا في كل أسبوع أحبت في صورة الكهف تحل لك ثمانية أو تسعين دنيا من مشاكل اللي عندك في الدنيا دي كلها، تخلي قلبك إذا جدت لهم ما في قراء ما في تعب ما في دموع تنزل على دنيا ما في يعلمك بطريقة في القرآن لو ألقيت الثلح عن سهيد والله ينشف جس الجميع المصحات النفسية والعادة النفسية نفسية. مع التفشي أحد ثلاث أمور ذكرها أول ذكر تريع ثم بعدها تصل الله سبحانه وتعالى فيها عشان لو تفتك الأولى ما تفتك الثانية قال الله عز وجل المال والبنون زين في الحياة الدنيا المال والبنون اكثر مشاكلنا تبغى هاتف حال اثناء وقفع بقلبك المال والبنون زينة في الحياة الدنيا يشي الثاني والبعث لانك الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا سبحان الله شوفوا العرض الاخير اعنيه مزارة كثير لو كانوا يعني طيب. كيف تفضلها الله عزوجل ذكرنا الثلاث كثر كلها عن الثلاث هذه بالترتيب اللي جاء بهذي القلقة بالقرآن أحبتي فأن فان فان قاحدا إدارت الله يأمر ويقول لك يقول عليك نشهد سبحانه يقول نخلط كان في قصصين عبره يقول لألباب يقول ما كان حديثا يبثى وطلع منه جثة واحد ركب السفينة وخرجها وانتهى لا هي لك حتى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عشان ما ينزل لك أبدا خرقها لو كنا نطوت صح ولا خطأ كنا بنقول خطأ صح معروف احنا كنا نقول خطأ الله فهمك يفهمك ويعطيني أن ليس كل ما رأيته أنت خطأ هو خطأ تعملك منه خرقت موسى كاريزم عليه السلام كيف يوصفوننا بلاش ومؤي إلينا ثم نخذ تفيلةهم أخرت ليغرق أهلها في قراءة وفي قراءة لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً الله قال إنك لن تستطيع لا يفترى فمن بلغ موسى هم كاريزم يغلق قلبه كيف هؤلاء يوصلوننا من أبطأ ونخلق تفينتهم من ظلوا من أبطأ ونخلق عليه السلام خطأ وأنت قلت أن خطأ انظر هل هو خطأ هل كل ما رأيت خطأ بعقل البشر هو خطأ ف... انطلق حتى إذا لقياه لا مام يمشيه إياه موسى عليه السلام الخضر يمشون فجأة التفت خضر رأى الطفل بريء يلعب مع الأبطال فقاتلا انطلق عليه وطرح أرضا تمقف رأسا موسى عليه السلام كاد أن يجنه هو قد غضب على نوح فكيف على روح تذهب قال أقتلت نفسا يا ترى قاعد ينذل ما بقى بتحمل اقمت انت نفسا ذكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الا لم إنك لك انك لن تطي ما صبر هذا عقلك جثة اليوم غلط فطلقة ومتد قلبه العقل يعني السلام حتى إذا أتى يا أهل قرية لقيت قام أن لا تقبل أي ضيق منا كل واحد يقول بابه ولا ولا يضيقكم فانطلعوا والجند يدار شوف القرآن كيف يعذر جدارا يريد الجدار يريد ان ينقذ بطيح. فاقام شمرت الله الجدار موسى عليه السلام. ما كاد عقله ان يصدق تصرفات هذا الرجل. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. على اقل خذ مال يطلوننا وما, وما تأخذ عليهم مال واللي يوطلونا تخرط تفينتهم ويططلنا فوالشي تقتله. قال ساغون بك. بتعوين ما لم تستطع عليه صدواء لنا ونبئنا خل حياتنا كثير من الأمور نراها قطة وكثير من الأمور نطرح إذا شفناها وإنما ندري فأما السفينة أما السفينة وانتظر موسى إيش بيقولها مجرمين هم ولا كفار ولا والمعيش انتخرج سفينتهم فأما السفينة فكانت لمساكين سبحان الله هم مساكين هم لو لم يكونوا مساكين ما رضينا فكيف هم مساكين أحيان يقول يا أخي هذا قدام مسكين مريض ويسل يصوم، ويقل ويقل ويقل مريض إيه فأنا ما ندري لمساكين يعملون في البحر هذه الأولى المال يبغون المال يبغون بك فأردت أن أعيباء فهم البشر قافر السفينة وهي فيه البحر معها سفن تمشي كل الأطحاب السفن ينظرون إلى هذه السفينة أن أهلها مساكين طح وأن هذه السفينة هي الوحيدة لن يرجع أهلها لبلدهم طح وأن هذه السفينة وأن تعود بعد اليوم أبدا أسهل رجع لم يرجع ولا السفينة إلى هذه السفينة هل عرفت أن ليت كل ما رؤيتك خطأ هو خطأ أول ما جاءوا إلى الملك بصابة صناك يأخذ كل سفينة من يعني جهر بعد فوق اللي يأخذها جهر إلا السفينة هذه ما أحد لم تفعل وهي السفينة الوحيدة اللي رجعت شفت عظم الظلام عز وجل كيف ولتها بك الدرس اللي عزة ليست بي نقتل بدايات وإنما بكمال النهايات طيب هذين يمكن يقتلع فيها موسى عليه السلام لكن الورد اللي قتلنا تخيلوا تشوفوا ديكو حديث قال الله عز وجل وَأَمَّ الْغُلَامِ إِنْ كُمَّ هَلْ أَبَوَاهُ مُجْرِمَانِ كَأْفِرِينَ سَبْصَاعِ مَاذَا قَنَعْ فَكَانَ أَبَوَاهُ سبحان الله هو مؤمنا بعد يا رب وفي إِنْ عَمْ أن الله إذا أحب أسرها يحفظها في المستقبل له ويحفظها من كل شر وأي عنصر يأتي ليكفد عليها حياته يخلصهم الله منها فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تضيانا وتفوى يقول الله أعلم أن هذا الغدام لو كبر قليلا لا ثوب حياة أهله لا جعلهم يعتصرون ويبكون الدم من من من عصيانه وعقوق فيهم قال حتى أنه سيؤول فيه الأمر أنه سيجعلهم كفار أصليم كلهم معه ويخلدون في جهنم فأردنا أن يبذلهما ربهما الله أكبر أن يبذلهما ربهما خيرا من واحد أحسن من العقل خيرا من زكاسا وأقرب رحما جاءهم واحد دار والثلاثة كلهم في هذا الأول المال الثاني البنين خذ المتالحة بالباقية الطالحة وأما الجدار إنه وهو أسفر أحبك بلدان تهتز الزلزة تدمر ما يأبها الله فيها جدار بقيح الله جل جلاله مغوب سبع ثموات ما يرضى ما ليس هذا جدار أن انت كجدران الناس لا اللي بناه يحبها الله لا وَأَمَّا الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُنَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الَّذِينَةِ وَكَانَ سَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَاءٌ هذه ما فيها ألميذة لأن الغلمان من الأيثام مليانين في القدن والكنون تحت الأرض مليانة ما فيه هناك فانت إذن ما ميذة هؤلاء وكان الله أكبر مينة طيب ميت. وكان كان أبوهما صالحا الله من وكان أبوهما طالحا يقسم ابن عباس وقتادا والله ما كان أبوهما بل كان جدهم السابع والجدار مطاح سبع أجيال ما أرسل الله مليف ولا بنى أرسل الله رسول من أول العزم من الرسل والخضر عبد سبحانك يا رب سبحانك لأجل هذا كان الإهام أحمد الخنبر رحمه الله كان يصلي في الليل ثم ينام ينظر, ينظر إليه عبد الله يقول فكان ينام ثم يتقلب يدوم ثم يصلي ثم يتقلب ثم يقوم فقلت له يا أبتي ارتق بحالك من شوي فالتفت إليه أعطى أبنه درس وأعطانا درس كلنا إن هذا القرآن ما جعل عشان نقراه كبير الأذان والإقامة واللي في رمضان بس قال من يا عبدالله يقول أنت للم لم يا عبد الله فوالله إني لأزيد في صلاتي وطياني من أجلك أن في أخواتك الله يقول ألم تسمع قول الله وكان أبوهما طالح شوفوا تأمين المستقبل يا جماعة فكم أمر طرفته لله واحتسبت أن الله سيحفظ أولادك كم من ينكر أخرجت من بيتك واحسبت أن الله اللي يراك الآن قد يرحم الله بعد موتك بهذا قد يحفظهم من كل أمر بفضل هذا كم من أمر كنت متاقل فيه ثم فيه لأجل الله عز وجل ثم الله كتبك عنده من الصالحين الله مكتبنا فكيف أحبتي ذلك الرب العظيم سبحانه وجل جلاله هو الذي سمى بالعليم والعليم حتى نختم في هذه الدقائق العليم هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون في, في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هكذا في الطرحة أهل الآن إيش يعني هل الأخيرة وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني هو يحلم أن هذا الأعمى لو أنه كان بطيرا الستين سنة كلها في كل ثانية ايش بيشوف يعني من هذا المعاق لو تحرك ستين سنة كل ثانية كيف بيشوي ثم قال سبحانه في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصبح دينه إلا الفقر ولو أغنيته لأبسده ذلك يقول لو أغنيته كان فتح القنوات فبثت المصائب في بيوت المسلمين وصار آله من أدوات النصارى واليهود حتى ينخر في في حثم الإسلام وفي بيوت المسلمين وإن من العباد من لا يصلح دينه إلا غنى إذا أعطنا سنوك راحوا بن مساجد وأنفق للبعوة بأمر معروف أن يعان منكر كتب وأشرطه وطراه يحسن لهذا وتفكر طائمين ويساعد الفقير ويقوم على الأرملة من لا يصلح دينه إلا الغنى ولو أفكرته لأسده ذلك كان لديه يا ربي ما عدتها شيء وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا المرض فلو أضححته لو خليتت صحيحة كان ثبت في فلانة وزلت عشر فلانة و24 ساعة الملائكة تفجع عليها في التعثمان في الاطلاع ولو أصححته لأفده ذلك فيه العكس ثم قال المسعود لما رواها بن قيم في الداء والدواء يقول إن العبدة أيهم بالأمر من التجارة والأمارة قدم على أمر ولا قدم على مساهمة ولا على وظيفة قال فيمهم بالأمر, بالأمر من الأمارة أو التجارة فينظر الله إليه فيقول لملائكته يا ملائكة صرفوه عنه فإني إن استرطها له أدخلتها النار إن استرطها له أدخلتها النار يقول فما يزال يتجزع ويهفخف يقول سبقني فلان وجهاني فلان والله فلان جاب واطة يقول الله عز جل وما هو إلا رحمة الله فحبيب لا تندم على ما فادك ولا تفرح لما آفاك فإن أعطاك فشكره سبحانه فانه يستحق الشكر وإن التلاك فصبر وإذا منعت فدعه وإليه التقر سبحانه وعسى أن تكرموا شيئا تكره يدفع الدنيا وهذا ما يفير وهو, وهو خير لكم لو كشف الله لك الغافر تأتيه كوزن تأكبر وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون دكتورة عندنا وأختم بهذا دكتورة عندنا حفر بينها بين بينها حسام ثم جلت مؤليها في أولاده ثم رفعت عليه شكوى المهم دفعت ملأة ألف حتى تتخلص منه وتأخذ الأولاد أول ما طلعت من المحكمة أنا ما رأيتها ما رأيتها في هذا الموقف لكن فأقول لك مشاعرها أول ما خرجت وأولادها معها والقضية كسبتها، وسكنت مع أولادها في بيت ما رأيت مشاعرها ومكثبت القضية مع الطريق بيها أولادها ومعها أولادها ما ظنك بائما اتنر ودعو الله أن يحسن لك العاقبة في الأمور كلها اللهم أحسن لك العاقبة في الأمور كلها ففرع فريحة جهابة بعد أشهر هي قد حصلت على شهانة تدريب انعاش القلب المتقدم فقل لي عن شاعرها يوم نجحت، وقل لي لو ستجدت ايش بصير كان بذي سبرها قل لي لو خصلت القضية ايش بصير بذي سبرها ثم ذهبت هي واؤلادها حتى تقيم دورة في الدمام من انعاش المتقدم وفي الطريق يأتيها حادث وينوت اولادها محا وتبقى هي اللهم اجبرت في قلبها يا رب العالمين لو ترجع لها الأمور وتقولها لو ما كثبت القضية تقول يا ليت تقولها طيب أولادك ما يبقى أنهم عنده يا ليتهم عنده طيب يبقى أنك رتبت في الاختبار تقول يا ليت يا ليت يبقى أنك ما تخرجت يبقى يا ليت ما تخرج من يتبدي من يتبدي من يتبدي من صح؟ لكن دعونا نستخيل وندعو الله ونؤمن بالقضاء والقدر لكن لا تفرح ما عصاباً مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها في جرب ماذا في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتتم. فتكون إذا أعطاش الله تسأل الله دائما بركة يا رب دارت لك يا رب يا هبني من خير ووكل من شره يا رب حتى الثوب علمت النبي عليه الصلاة والسلام واللباس اللهم إني أسألت أنت كتلتني في علاقة مع الله عزيز دائما إن أعطاش أو أخذ منك أو منعت أبتك تتلتني فأسألت من خير وخير ما كنت إعلا تخلت بنت اللهم إني أسألت من خيره وخير أهلها يا جماعة خلنا امتفى الله عز وجل فوالله لا أحد يقدر أن يتعدك الدنيا والآخرة إلا الله فأرضي الله يرضى عنك ويرضيك رضي الله عنه رضوان عنه فدشر عباد الذين يستمعون القيام هذا الهدشة عليك والله إن الله عزيز أسأل الله أن لا نحرمها أسأل الله أن لا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعين أحسن أولئك الَّذِينَ مدعهم الله اللهم أولئك من أولو الألباك تغلقوا بعد السماء الله نضيرني وإياكم ما يعطيت اللهم إنك شرطت من رؤية هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم أسألت باسمك الأعظم الذي إذا بعيت به أدد وإذا فأنت به أعطيت وإذا فرشنت به أحب كما شرطت برؤيتهم فوق هذا الفرش اللهم شرطت برؤيتهم تحت العرش اللهم كن جمعتني بهم وفي هناك في مبنى قد فنعه البشر اللهم اجمعني وإياهم في التردوس الذي أبدعته يا رب البشر اللهم إليك فعلا ما تسدر أحدتي هؤلاء من أميات اللهم يا ربي لا تفرقهم مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منهم أمية هي لك رضا وله فيها صلاح إلاك تتقضاها قبل أن يقوم المقامه هذا إنك على ذلك قدير إنك على ذلك قدير إنك على ذلك قدير وإن ذلك عليك يثير اللهم انطر إخوانا المجاهدين بسبيلك الذين يدافعون عن دينك وعن سنة مبيك عليه الصلاة والسلام اللهم كلهم نعطر يوم أنقل المعين يوم أنقل المعين اللهم يا رب من أشغلنا في ديننا وفي شهرنا هذا اللهم فأشغله في أفضلنا اللهم رب كيده في نحره اللهم أسلق عليه يا رب ما نزل من السماء وما أخرج من الأرض يا رب العالمين اللهم يا ربي إن كتبت زطلة من, من, من, من, من خلقك يكون في نهارهم وليلهم يسعون للرغاة اللهم فاجعن وإياهم منهم يا رب العالمين أقرأينا لسباح نياتنا وذرياتنا يا ذا الجداد والإكرام أهدف أحبك على الإطالة ولكن لي سؤال فأسأله الله عز وجل كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن لله في كل ليلة اعتقاء من النار حرمهم الله على النار أبدا اللهم يا ربي لا تأذن لصحيفة هذا اليوم أن تفعت إليك إلا وقد كتبت أثناءنا يا ربي وأثناء والدين ووالدي والدين وذرياتنا فيها يا ذا الجلال والإكرام إنك إن أمرت فعل اللهم إنك فعال لها أسعدهم في الدنيا والآخرة وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على أشرف من وطئت قدمه السلام يا أبي وأمي محمد عليه الصلاة والسلام والسلام والسلام.